بسم الله الرحمن الرحيم 118. ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 117. السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 خرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله آদادا وأتتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا ودعوا شهداءكم من دون الله إنكم كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما غزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي غزقنا من قبل وأتوا به متشابها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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين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 فَلَمَّا أَفَأَهُ بِاسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ, وأعلم ما مَا وما وَمَا تكتمون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 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 115. فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أمعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون 110. بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شَفَاعَةٌ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون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 وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وَأَغْرَقْنَا آل فرعون وأنتم تنظرون وَإِذْ وعدنا موسى أربعين لَيْلَةً ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 113. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 129. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الْبَابَ سجدا وقولوا حقه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 فَلَهُمْ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أَخَذْنَا وإذ وَرَفَعْنَا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فاسعلوا ما تؤمرون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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن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 119. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون 110. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.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 وَقَالُوا ik ben een mens, een nauw, ik ben een nauw,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 هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى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 وإذ أَخَذْنَا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أَقْرَرْتُمْ وأنتم تشهدون ثم أَنْتُمْ هؤلاء تقتلون فسفم وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالاسم والعد والوعي تكم وهو محرم عليكم إخراجهم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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل 113. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعمة الله على الكافرين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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وَأُشْرِبُوا في قلوبهم العجل بكفرهم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 ومن يكفر به فَأُولَئِكَ هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أَنْعَمْتُ عليكم وَأَنِّي فضلتكم على العالمين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 Voorzitter, ik ben de eerste persoon van de school. Ik heb het gevoel dat ik hier in deze school leef. Ik Slecht En om de hand te houden. En om de Kwaliteit van de stad. En dat is eigenlijk de buurt En de buurt van de stad. En de de En de Van harte welkom En ik wil ook de van Samen met elkaar in de buurt van de school zitten we als een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 Allah de jeugd van de jeugd van de jeugd van de jeugd van kan niet vergeten dat je een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Lena maak zevent, welkummaak zevent, en laat me stellen om wat ze konden we ذا و 3 وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين اقدم منهم لا نفرق بين أحد منهم مسلم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 in de zin van de ziel van de ziel van de ziel van de ziel van إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسداق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أحلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قَدْ قد لَهَا لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا عَمَّا عما كانوا يعملون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 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لمعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على وَإِن كَانَتْ لَكَ بِيَرَةٍ إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَوْا اللَّهَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِنَّ اللَّهَ بِالْمَسِلَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ قد نرى تقبل وجهك في السماة، فلم ولّي أنك في بلدة ترضها، فولّ وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا جوهركم شطره، يُوتُوا الْكِتَابَ لَا أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا Waar begon hij? Beteggen? Qua tegen? Waarom? Waarom?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 O, waarom zijn jullie verlegen? Verleg jezelf niet, want het is niet zo dat كما أوصلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.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 we gaan niet alleen maar denken dat het een We gaan niet alleen maar We Waarom ga ik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 الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا Samen met dezelfde mensen in de wereld, dezelfde mensen in de wereld, dezelfde mensen in de wereld, dezelfde de de Sterker nog, dan zal ik u niet vergeten dat ik het ...welkoming vanuit En ik wil ook nog een keer een keer een Soms zijn er geen enkele redenen om te spreken de mensen die we En dat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 بسرات عليهم وما هم بفارجين من النار يا أيها سفلوا مما في الأرض حلا وَاتِّى الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ حَرُومٌ بِي إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ عليه آباؤنا، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ عِبُو بِمَا لَا يَسْمَعُ إلا دُعَاءً و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير الله فمن يضطر Oh.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 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ والموفون وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْقَانِتُونَ وَالْقَانِتَاتُ والصابرين في وَالصَّابِرُونَ وَالصَّابِرَاتُ وحين وَالْخَاشِعَاتُ وَالْمُتَصَدِّقُونَ الذين صدقوا وَالصَّائِمَاتُ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل اري الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن شيئا ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليه ولكم في القصاص حياة من يا أولي الألباب لعلكم تتقون Kutiba, alei, kun, de ان الله سميع عليم فمن خاف من جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اسمع عليه ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما اتبَعَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَوِ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ على الذين يطيبونه فذية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 ومن كان مريضا أو على سفر فَعِدَّةٌ من أَيَّامٍ أخر يريد الله بكم الْيُسْرَ ولا يريد بكم العصر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Samen met dezelfde mensen. En dat علم الله أنكم كنتم تحتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا